بسم الله الرحمن الرحيم ان الناسيات و الرقام و الناشطات نشطا و السابحات سبحا فالسابقات سبق فالمدبرات امرا يوم ترجف الراسخات راجفا تنفث نارا و يقول يومئذ الجبارون 112. أبصارها خاشعة 113. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة 114. أئذا كنا عظاما نخرة 115. قالوا تلك إذا كرة خاسرة 116. فإنما هي زجرة واحدة 117. فإذا هم بالساهرة هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الا ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذبوا واصوا ثم ادبر يسف فحشر فناد فقال انا ربكم الانام فاخذهم الله نكال الاخرة والاولى ان في ذلك عبرة لمن يخشى اانتم اشد خلقا ام السماء بَنَاهَا وَرَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَنَرَاها وَالجِبَالُ أَرْسَاهَا مَتَاعَ لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ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 ان الجحيم هي المأوى فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى